وَإنَ رَدُُّستبدَا لَ زَوْوجَّ كانَانَ زَوْوج وَآتَيتُم إحدَ النَّقِ طَرًا فَلَا تَخُذُ مِنُّ شيءَي فَلَا تَخُذُ مِن شيءَي أَنَ تَخذُونَهُ بُغتَانَو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 إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا أُرْهِمتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخِ وَبَنَاتُ أُخْتٍ وَبَنَاتُ أَخِي وَبَنَاتُ أُخْتٍ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي فضعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مَِ الَّضَاع وَأَخَواتُكُم مِنَمغَضَاعَةِ وَأُه تُِسَ إكُمْ وَرَبَ إِبُكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن النِسَ إِكم الَّات دَخَلْتُم بِن فَإِلَّمْ تَكُوا دَخَلْلتُم بِهِنَّ فَلَا ذَنَا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ الَّذِينَ مِن صُلَابِكُمْ وَأَنْتَ جَمْعُ بَيْنَ نُكْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحيما